الذين يترددون بكم فان كان لكم فتح من الله فان كان لكم فتح من الله يلقالوا ان لم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب الم نستحوذ عليكم ولم ناكن من المؤمنين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 مُتَّقِ دِينَكَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَنْ يُضِلُّ النَّاسَ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ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 اشهدوا اعتنوا بالله واخلصوا دينهم لله فاولائك من المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله باعبادكم ان شكرتم وامنتم وكان اللهم شاكر